وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله لقد أوجب الإسلام على الزوجين أن يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف هذا أمر أوجبه الإسلام على الزوجين وذلك لأن العشرة الطيبة تلعب دوراً مهماً في إصلاح ذات البين وتلعب دوراً مهماً في سعادة الزوجين وتلعب دوراً مهماً في استمرار الحياة الزوجية ولقد بينا سابقاً وباختصار دور الرجل في الحفاظ على بيت الزوجية وما للزوجة عليه من الحقوق كحق النفقة وحق السكنة وحق حسن المعاملة ولكن استمرار الحياة الزوجية يتعلق ايضا بدور المرأة ومراعاتها لحقوق الزوج فالمرأة العاقلة تعلم أن السعادة والمحبة لا تتم إلا إذا كانت هي ذات دين وعفة إذا كانت هي صاحبة دين وعفة وأن تستجيب لزوجها وأن تعرف ماذا لها وماذا عليها والمرأة العاقلة تعلم أن الرجل له القوامه عليها فهو الذي يصونها ويحفظها وينفق عليها حيث قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله فالصالحات قانتات أي مطيعة لربها سبحانه وتعالى حافظات للغيب أي مستجيبة لزوجها مطيعة له حتى في الغيب أي أثناء غيابه فهي تحافظ على نفسها وتحافظ على عرضه وتحافظ على ماله وهكذا وهذا بحفظ الله عز وجل لها ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطاعة الزوج أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بطاعة الزوج في غير المعصية أما إذا أمرها بالمعصية كأن يأمرها بخلع الحجاب وهذا نسمع به اليوم أو يأمرها بترك الصلاة فهذا لا طاعة له هذا لا تطيعه المرأة ابدا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وإنما أوجب الشارع الطاعة في غير المعصية فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أطاعت زوجها دخلت الجنة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة فطوبى وبشرة لإمرأة حققت هذه الأمور ومن حقوق الزوج على الزوجة عدم خروجها بغير إذنه من البيت فالإسلام جعل بيت المرأة قرارا لها وهذا هو الأصل حيث قال الله عز وجل وقرن في بيوت كن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فامر الله عز وجل المراه بلزوم بيتها والا تخرج بكثره متعطره او متبرجه كعاده اهل الجاهليه الاولى الذين لا دين لهم فالمراه لا تخرج من بيتها الا بعد استئذان زوجها الا ان الاسلام ايها الازواج اباح للمراه ان تخرج عند الحاجه أو عند الضرورة الإسلام أباح هذا الأمر كأن تخرج على سبيل المثال أن تخرج للشهود صلاة الجماعة في المسجد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنع هذا أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنع وقال صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن للامور التي تحتاج اليها المراه ومن حقوق الزوج على زوجته ان لا تدخل بيته احدا يكرهه لا يريده هذا من حقوق الزوج على زوجته فعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حتى الصيام والمراد بالصيام هنا صيام النافلة لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا أي إذا كان حاضرا ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته إلا بإذنه لا تسمح لأحد بالدخول إلى بيته إلا بإذنه وهذا الكلام محمول على الاشخاص الذين لا تعرف المراه راي الزوج فيهم اما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ولا تحتاج الى اذن خاص في كل مره ارادت ان تدخلهم فمن عاده الرجل على سبيل المثال من عاده الرجل ان يرضى بدخول اقارب زوجته الى بيته كالاب والام فلا تحتاج المرأة كلما طرق أبوها الباب أو طرقت أمها الباب أن تتصل بزوجها سائلة إياه هل يسمح او لا يسمح وإنما يتعلق الأمر بشخص لا تعرف المرأة رأي الزوج فيه إنسان وقف أمام البيت يريد الدخول طرق على الباب امراه طرقت على الباب تريد الدخول تتصل المرأة فلانة واقفة عند الباب هل أسمح لها بالدخول هذا من حقوق الزوج على زوجته إلا أن يسمح لها بشكل عام يقول لها لك أن تدخلي من شئت فهذه رخصة عامة أو إذن عام ومن حقوق الزوج على زوجته أن تساعده على طاعة الله عز وجل أن تساعد المرأة الزوج على طاعة الله عز وجل وأن تساعده على تربية الأبناء وهذه نقطة مهمة أن تساعد المرأة الزوج على تربية الأبناء على الطهار وعلى العفاف وعلى الصلاة وعلى الحجاب وعلى الإسلام فأيتها الزوجة كوني لزوجك زوجة طائعة وكوني لأبنائك أم حنونة ومربية صالحه وقوم بواجبك فقد يكون الزوج منشغلا طيله اليوم باعماله ولا يستطيع ان يتفرغ لتربيه ابنائه بشكل كبير فانت ايتها المراه املئي هذا الفراغ وكوني لابنائك ابا واما في ان واحد وكوني دائما الى جانبه الى جانب زوجك ولا تكوني عليه بعض الأزواج يسعى ليل نهار من أجل تحسين أوضاع أسرته إلا أنه يجد زوجته عرقلة في طريقه تمنعه من ذلك تحاربه تحرض الأبناء عليه وهذه طامة كبرى فالمرأة الصالحة تكون دائما عونا لزوجها على طاعة الله وعلى تربية الأبناء إلا أن يكون ظالما ففي تلك الحالة عليك بالنصح والتوجيه بالتي هي أحسن عليك بالنصح والتوجيه بقدر ما تستطيعين وكذلك إذا رأيت منه تقصيرا في أمر العبادة تقصيراً في طاعة الله عز وجل فعليك بالنصيحة وعليك بالكلمة الطيبة واعلمي ايتها المرأة لا يجوز لك البقاء مع رجل لا يصلي لا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي أبداً ولو كانت أخلاقه حسنة ولو كان كلامه جميلاً ولو كانت عيونه غاية في الجمال إذا كان لا يصلي ولا يرغب في الصلاة فلا بقاء لك معه لأن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه كما قلنا سابقا للزوج انه عليه ان يعترف بجميل زوجته وان يشكر لها ما تقدمه له من الخدمات كذلك نقول للزوجه من حقوق الزوج عليك أو من حقوق الزوج على زوجته أن تعترف له بالجميل وأن تشكره على ما يقوم به من الأعمال من أجلها لصالحها ولصالح أبنائها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى أو فطر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى أو في عيد الفطر إلى المصلى ثم مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار أي رأيتكن في الليلة التي أعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله ما هو السبب بما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنه وتكفرنا العشير واللعن هذا مرض عضال أصاب الأمة بأسرها. الكل يلعن رجالا ونساء ليل نهار صباح مساء. الكل يلعن مع أنه من أسباب ولوج النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تلعن زوجها والزوج يلعن زوجته والأم تلعن أبناءها والأبناء يلعنون آبائهم وهكذا. هذه مصيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويكفرن العشير ان يجحدن ولا يعترفنا بحق الزوج عليهن فبعض النساء وان احسن اليها الزوج طيله حياته اذا اساء اليها مره واحده قالت له انك لم تحسن الي ابدا لم تحسن الي في يوم من الايام لم تحسن الي الدهر كله وهذا هو كفران العشير وهو ايضا من أسباب دخول النار فاتقوا الله أيها المسلمين اتقوا الله واحفظوا بيوتكم وتعرفوا على أحكام دينكم تعرفوا على أحكام هذا الدين العظيم واعملوا بهذه الأحكام في حياتكم اليومية اقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم واصلحوا ذات البين واخر دعوانا Alhamdulillahirabbil 'alamin. Ossallallahu 'alaa Muhammadina 'ala alehi wa sallam. Teslimen. K. T. E. R. E. A. O. رحمكم الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم